19. Cüz, Furkan Suresi, sayfa 361. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْخِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوَكِ اللَّوْبِ مَرُوَكِ رَمَى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاسِمٌ تِلْكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ فعلك باخع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف صَدْرِي أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين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 قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغلب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 لأقطع عن أيدكم مِنْ من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين. قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون.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 إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لوائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأكبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديك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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرر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 واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الضادين ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم واذغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاسْتَكُ الْلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبُلَيْنٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونَ وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 قالوا الا ان لم لتكونن من المخرجين قال لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجينا هو واهله اجمعين عجوزا في الغابرين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 110. إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المؤسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَنُكذِّبَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَقِمْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الهندرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك مِنَ المؤمنين فَإِنْ عصوك فقل إِنِّي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السابقين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين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 تلك آيات القرآن وكتاب مبين الهدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقِبَلٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا آلَ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَى اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَنٌّ وَلَّا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يا موسى لا تفف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني وفور رحيم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 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وأذبني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا والهدهد الهدهد أم كان من الغائبين أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهبها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون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 يرجع اليهم فلما اتيناهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَلِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَذُلَتِ اهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَّا هَكَذَا عَرْشُكْ قَالَ كَأَنَّهُ هو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 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون